லம் மூவி அஜமூய வவுஹி லுனி அஹம் விம்ஹு வஜ اباهم عيشا ان يبكون قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا تَأَوَّى فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَشْرَوْهُ بِضَاعَةٍ والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امراه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشدوه اتيناه حكمه وعلما وكذلك نبذ المحسنين